الله، مع, الله، مع, الله، مع, الله، مع, الله، مع الله مع الله يا من تحبه مع الله يا من تحبه الله ما أعذب الكلمة الله ما أحسن الاسم الله ما أجمل المسمى كيف أنت بغير الله عز وجل كم نتكلم عن أنفسنا كم نتكلم عن إنجازاتنا كم نتكلم عن دنيانا كم نتكلم عن, كم نتكلم عن أعمالنا كم نتكلم عن أقوالنا لكن قل والله ما نتكلم عن الله عز وجل قل والله ما نعيش مع الله سبحانه وتعالى قل لما نتذوق الإيمان الذي تذوقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم الكل يغدو إلى الله فمعتق نفسه أو موبقها كم يتذكر الإنسان عيشته في هذه الدنيا ما هي إلا أيام وساعات وشهور ودقائق ثم ينتهي العمر ثم ينتهي الأمر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 أليس الله عز وجل يثني على نفسه؟ فيقول في محكم الكتاب هو الله هو الله هو الله هو الله, هو الله, هو الله, هو الله, هو الله الذي لا إله إلا لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عم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 عن العزيز الحكيم عن الكريم عن الجليل عن الرحبان عن الرحيم تذكر يا غالي كم من نعمة لله عز وجل من بها عليك قل ما شكرته عليها تذكر يا غالية كم من خير أعطاك كم من شر صرف كم من نعمة أعطا كم من خير أغدق به كم من فضل تفضل به جل, جل جلاله ولكن أين الشكر وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قدمت لكم هذه المادة. من موقع شبكة ملامح